المجال لا يجمع الله على عبد المصيبتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا أجمعين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد نلتقي على طاعة الله ورضوانه إن شاء الله في درس التفسير سورة الملك السورة الأولى في الجزء التاسع والعشرون وصلنا الى الايه رقم 19 قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير لقد اغفل هؤلاء الكافرون اغفلوا ولم ينظروا الى الطير فوقهم وهو ابسط شيء يمكن ان يروه ويتفكروا فيه هؤلاء الطيور او هذه الطيور باسطات اجنحتها عند طيرانها في الهواء ويضممنها الى جنوبها إلى جنبها جمع جنب احيانا ويبسط منها أحياناً أنظر إلى إلى الطيور الكبيرة ليست الطيور الصغيرة التي ما الطيور الصغيرة لا تفرغ الطيور الصغيرة دائما ترفرف حتى تطير. إنما الطيور التي تطير في السماء في جو السماء جو سمائي في أعال السماء في الجو أعلى. وإيش الطيور ليست الطيور التي تطير من غصن إلى غصن ومن شجرة إلى شجرة. بس للسقور والنسور والباز والباشق إلى آخره والشاهين هذه الطيور التي تمشي في الاهالي سبحان الله صافات يعني باسطات ايديها او اجنحتها ثم بعد ذلك يقبض يتحرك ثم تبسط لما تبسط كيف ما تقع الارض هذه الجرافيتي بسموها هذه الجاذبية أي. كل شيء وخصوصا الطيور وزنها كبير هذه هذه الطيور الكبيرة تكون بسر جناحتها وماشي لماذا ما تسقط ما يمسكهن إلا الرحمن قال ما يمسكهن إلا الرحمن الله سبحانه وتعالى اختار في هذه الآية اسم الرحمن ما قال الرحيم ما قال العزيز ما قال الرؤوف ما قال اللطيف اختار الرحمن ونحن ورمنا من قبل الفروقات بين الرحمن والرحيم أن صفة الرحمن لله عز وجل تعاون كل المخلوقات لأن الله رحمان الحيوان يعيش النبات يعيش الطيور تعيش الحيتان في, في الماء تعيش لأن الله رحمن أما صفة الرحيم خاصة بالمؤمنين فقط للمؤمنين المسلم الله رحيم بالمؤمنين المسلم إنه بهم رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم إذن لذلك قال ما اختيار الاسم هنا ليس يعني عبث تعالى الله عن ذلك وتنزه القرآن عن ذلك قال ما يمسكهن إلا الرحمة لأن الله رحمن الطيور ما تسقط على الأرض الله يمسكها لأنه رحمن بها لأن الله رحمن بها برحمه الله لا تسقط على الأرض وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الْرَحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ الله سبحانه وتعالى بكل شيء بصير لا يرى في خلقه نقص ولا تفاوت يعني الله سبحانه وتعالى ما ترى في خلقه نقص وفي مخلوقاته أي شيء من, من نقص الخلقة في الخلق يعني مثلا يقوله المثل على أحيان بيجي لك مصنع أثواب كلها على نفس النساء أحيان بيطلع في دفوه بيصنعه في عيوب في نقص ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أبدا أمن هذا الذي هو جند لكم يرزق جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور يعني من هذا الذي في زعمكم أيها الكافرون حزب لكم جند لكم جماعة لكم أمريكا لكم روسيا لكم الصين لكم عد ما شاءت من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن وين بكن تروح أين المفار تتقوى بامريكا اليوم اقوى <تصفيق> قوه في العالم من قبل لذلك المسلمين كانوا مش العرب خلينا العرب كانوا مشتتين ما بين معسكر الشرق ومعسكر الغرب ناس مع روسيا الاتحاد السوفيتي وناس مع امريكا المعسكر الغربي حلف الناتو وحلف إيش وارسو ما متذكرين هالمذكرات حلف وارسو وحلف الناتو تحديدا ليش حلف وارسو وحلف الناتو لانه هدول جنود وعسكر والله عز وجل ايش قال اما هذا الذي هو جند لا ما هو هي ايش حلف شمال الاطلسي هو جنود وهن الان الذين يعيشون في افغانستان ويعيشون في العراق مش كلهم ما بعث العراق لانه بريطانيا لا بريطانيا ماهم كانوا فرنسا لا مهم هل في الناتو جند لكم ننصركم من دون الرحمن أنتم أيها الجالسين على الكراسي أيها المتمسكين في في الكرسي ومتمسكين في المناصب بماذا يتقوى بالله عليكم أنتم حكام بلادنا نخانكم مصوية واضحين. بماذا متقوين بجند لكم جند أمريكا متقوين بجند أمريكا أمن هذا الذي هو جند لأن الآية إذا ما فسرناها تفسير واقعي ما بدنا نفسرها تفسير ورق أصفر قديم هذا لابد منه ننطلق منه لأنه هو المنطلق ولكن لابد أن نفهم الآيات كذلك بالمفهوم المعاصرة بما يعرف بفقه الواقع لأنت فيه أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمة جند لكم وحزب لكم ينصرونكم وقل دولة لكم حكومة لكم ينصرونكم من غير الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور ليش قال في غرور؟ لأنه إذا أراد الله بهم بأسا بأسه حينزل عليهم وعلى الجند لهم وعلى جنودهم اللي عم يتقوموا فيها إنهم في غروب إن أراد الله بهم سوءا ما الكافرون في زعمهم هذا إلا في خداع وضلال من الشيطان طيب هذا فيما يخص القوة والحفاظ على النظام والحفاظ على الكرسي مقابل أن يكونوا خدم وتبع لاسيادهم طيب هذا في نسبة للأمن والعسكر والجنود طيب بعدين بيأتونا بمشكلة تانية ايش هي؟ الاقتصاد الاخنين هنأكل هنأكلكم في من فين؟ تمانين مليون انتو هنأكلكم من فين؟ هجيبكم اكل منين؟ هجيبكم امح منين؟ القمح هذا هنأكلكم منين؟ يا حرام مصر تستورد رز اللي الرز المصري يوصل للهند؟ كان العالم كل الرز المصري معروف؟ ها والقمح الشامي تبع بلادنا اللي كان يباع في ياخذ مقابل الذهب في في التحاسيفات القمح الشام ما في مثله القمح زمان زيان. من هم من هم معاوية رضي الله عنه كان اللي بده يدفع صاع على الصيام قال لهم حمطه الشام نص صاع بكفيكم تدفعوا فدية الصائم يعني نصف صلاة أفتحهم فيها نصف صلاة ليش؟ لقيمتها عالية كان من أيام محاول رمضان من أيام الصحابة يعني إلى يومينها من أيام يعني برد شام أو قمح الشام وغير إحنا نبشر مستورد لذلك قال الله تعالى هنا أمن هذا الذي يرزقكم ما بتحججو بالاقتصاد بتحججو في, في في من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لج في عتوه ونفور من, من هو الرازق المزعوم الذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه ومنعه عنكم وعنه لو شاء الله منع الرزق حتى عن أمريكا التي تمدكم بالقمح وتمدكم في الذرة وتمدكم في الحبوب وما شئتم فمن هذا الذي يرزقكم إن أمسر كرزقه عنكم وعنهم. لذلك معنا قريب منه لما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاء. نحن نرزقكم وآيَّهُم اللي في الآراء مش في الإسراء. الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية. نحن نرزقهم وآيَّهُم. أنا ما جيت للأشد أنا للآية الثانية. ولا تقتل أولادكم من إملاه إملاه يعني خلاص الفقر موجود مش خايف اللي أفقر لا الفقر موجود فلا تقتل ابنه وتمه عنه رزق أو تقطع النسل أو تسوي مثل ما حكينا اليوم يعني فقط لأنه ما في فلو ما ما في مال وما في أكل فربنا قال إحنا نزوقكم مشان تقوم تروح تشتغل وتجيب أكل وطعم ابنه وإياه فالذي يرزقك وإياه يقدر على أن يمنع رزقه يمنع رزقه عنه وعنك من هذا, هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه إن أمسك رزقه عن البروفايدر وعنك أنت بل لجوا في عتو ونفو بل استمر الكافرون في طغيانهم ودلالهم في معانده واستكبار ونفور عن الحق لا يسمعون له ولا يتبعونه افم يمشي مكبا على وجهه اهدى ام يمشي سويا على صراط مستقيم تعرفون في اللغه ليس كل استفهام الكويستشن تكون مقصودة لذاتها ليس كل سؤال معناه أنا أنتظر منكم جواب السؤال أحيانا للجواب السؤال يكون للإنكار السؤال يكون للتعنيف للتقريع للتوبيخ تقول ابنك لا تطلع البرة برة في مسامير أو في إزاز أختك كسرت الازاز برة لا تمشي حافي بره راح غفلك وراح مشيها في جات إذا زبرجة أول أنا له أنا ما قلت لك لا تطلع البرة أنت ما عم تسأله إجابة أنت عم تسأله ليش لا تقره وتنبهه وتعنفه وفي سؤال للإنكار إيه يعني الإنكار تنكر على على على الموجه إليه الخطاب إنه ما فعلته هذا أمر أنا أستنكرو وهذا أمر مرفوض تأتيه بسؤال نبهتكم عن الخمر شرب الخمر فوقع في رزائل ولا ألم, ألم انهك عن شرب الخمر تنكر عليه فعله تنكر عليه فعلته وهنا يقول الله تعالى فمن يمشي مكبا على وجهه ام أما يمشي سويا على صراط المستقيم أيهما أهدا هذا ولا هذا والجواب معروف ليس السؤال للجوال وهذا أمر بدهي فمن يمشي منكسا راسه او منكسا على وجهه لا يدري اين يسلك ولا كيف يذهب هذا اشد استقامه على الطريق وأهدأ أم الذي يمشي مستويا منتصب القامة سالما على طريق واضح لعوجاج فيه وهذا مثال ضربه الله للكافر والمؤمن فمن يمشي مكبا على وجهه هذا مثل الكافر والذي يمشي سويا على صراط المستقيم هو مثال للمؤمن لله عز وجل صراط واحد طريق واحد وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل الله له سبيل والاخرون لهم سبل سبل جمع سبيل الله له ون وين طريق واحد طريق مستقيم والاخرون لهم طرق شتى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل اللي بيتبع سبيل اخر بيقول لك خليني اجمع بين هذا السبيل وسبيل الله ما بيجتمعوا ما <مشتابع> بيستعمل كلنا ابراهيميون ابراهيمك ريليجن ما بتمشي الايه بتقول صلوا لنا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ما بتمشي عند رب العالمين هذا المقصود لا يربو ما بيمشي عند رب العالمين طريق ثاني مع رب العالمين ما بتمشي طريق رب العالمين لأن الله عز وجل له الأمر والخلق له الخلق والأمر الله مثل ما أنه لا يشارك أحد في الخلق هل أحد يزعم أن أنه يخلق؟ ما أحد يزعم هذه سفار يعني الله قال كما أن لله الخلق له وحده الأمر ما معنى الامر هذا بجوز وهذا بجوز وهذا حلال وهذا حرام وهذا بجوز بيمشي وهذا ما بيمشيش الامر لله مثل ما انت مؤمن بان الخالق هو الله لا لازم ان تؤمن بان الامر لله ان الامر كله لله وليس حتى النبي عليه النبي عليه الصلاه والسلام ربنا هذا ايش قال له ليس لك من الامر شيء ليس لك من الامر شيء انما الامر كله لله وانما عليك البلاغ الرسول عليه السلام عليه البلاغ ان هو الا وحي يوحى كل ما ياتي به النبي هو وحي من الله فكيف بما من اليوم الذين رفضوا القانون الإسلامي ورفضوا الدستور الإسلامي ورفضوا القرآن والسنة واستبدلوها بالقوانين الفرنسية والقوانين البريطانية والقوانين الوضعيه كلها كيف بهؤلاء؟ هذا أمر خطير لأن من الامور العقائدية كما ذكرت لكم من قبل أحيانا يذكرون أن غسل الرجلين القدمين في الوضوء مسألة العقائدية ليست فقط فقهيه لماذا؟ لأنها تميزك عن الإثناء عن الإمامية الذين يقولون ما في غسل الرجلين في الوضوء إنما هو يمسح مسحا شفت لماذا صارت غسل الرجلين في الوضوء مسألة عقائدية ليست فقط فقهية حتى تميزك عن غيرك وكذلك هذه من أخطر المسائل العقائدية أن الحكمة لله لا لدستور آخر وضعي أبدا أبدا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ولا آخرة هم الفاسقون ولا آخرة هم الظالمون من يحكم بغير ما أنزل الله كافر فاسق ظالم إيش بدك منك؟ أنا خليناهم كلهم بيحكم في الأحوال الشخصية بالشريعة لكن الجنائي بالوظيفة. ذكر الجنائي قبل, مش قبل؟ مع اذا فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط المستقيم لا الذي يمشي سويا على صراط المستقيم هو الاهدى ونسال الله ان يجعلنا من هؤلاء امين كل هو الذي انشأك وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكر ما معنى هو الذي أنشأكم أنشأكم بمعنى ذراكم بمعنى خلقكم أول مرة قل هو الذي أنشأكم يعني كلمة قل دائما في القرآن الكريم هي موجهة لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم شاء القذافي أم أبا وهو قال أنه حذف كل قل من القرآن <تصفيق> هذه نزلت للنبي من النبي ميت ما في في داعي للقول قل يا ايها الكافرون على طول عنده إيش يا أيها الكافرون ما في قول من المهم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هو الذي انشاكم واوجدكم من العدم وجعل لكم السمع لتسمعوا والابصار لتبصروا والقلوب لتعقلوا بها قليلاً ما تؤدون شكر هذه النعم لربكم الذي أنعم بها عليكم إذا نظرنا إلى تسلسل النعم بدأت بأي شيء بالسم وليست كلما تذكر آيات النعم السمع والبصر والفؤاد دائما يبدأ بالسم وهذا مشاهد وذكرنا في الدرس الماضي ان السمع ياتي قبل العقل قبل التعقل يعني. لا يمكن تعقل شيء اذا ما سمعته صح وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب الصاغر لا يمكن قبل في نفس الصوره الواحد بده يسمع لذلك اول شيء يقول لك الله عز وجل اعطاك ودان اثنين ولسان واحد مشان نسمع اكثر ما نتكلم و اذا تكلمنا يكون كلام ناتج عن دراسة وعن تعقل وعن فهم فلذلك اللي بيغضب بسرعه هذا الشيء بيعمل بيحكي اكثر ما بيسمع بيحكي اكثر ما بيسمع وانا بلبنان وعن غيركم بتقولوا ايش اشتري اكثر ما تبيع وحتى مثلا اشتري ولا تبيع ايش اشتري يعني اسمع اسمع اش اشتري اشتري اسمع حط الخرز بس لما بكتبيع تبيع بدك صرت تحكي هذا حقه احيانا بيكلفك روحك كتير أحيان لذلك عمر رضي الله عنه كان يقول يا ليت لي عنق الجمع ولو كان الزرافة موجودة عند العرب كانوا قال بالزرافة قال حتى أزن الكلمة قبل أن أنطق بها هي وطال على الكلمة عندي وقت ثواني فكر فيها وعنين رزعها بس عنقها الآن تطلع دغري بعد سريع والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث ذكرت لكم عن المنبر من سبوعين مش اكتر لا تتكلم قال لا تكلمن يعني لا تتكلم بكلام تعتذر عنه غدا قلته عن الغضب قلته ردة فعل قلته بدون ما تدرسه حكيت كلام كبير خلاص طلع كان يوم ايش دخل انا توسطنا يا بكر معه يعني انا غلطت كذا أنا آسف لا تحكي كلام تضطر تتأسف منه تاني يوم وش تاني يوم يعني تاني يوم يعني بعدين ممكن نفس اليوم أو ممكن بعد أسبوع واعلموا أن الكلمة أنت تملكها قبل أن تنطق بها فإذا نطقت بها ملكتك هي أمتك قبل النطق وأنت عبدها بعد النطق إذا نطقت خلاص سجلت عليك سجلها الملكان وشهدها أو يشهد بها من حضرها تملكها قبل أن تنطق بها فإذا نطقت بها ملكتك سورك أنت أسيرها وأنت عبد لها لذا الله عز وجل قال وجعل لكم أو وش قال هو الذي أنشأ وهذا ما في آخر هو الذي خلقنا من, من العدم ومن علينا بنعمة السماء وجعل لكم السماء لو أردنا وأنا ما حصرتها أن نرجع إلى الامتنان في القرآن الكريم كم كما من الله علينا بنعمة السمع لو رجدناها كثيرا إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولة نعمة بقتنزل عنها مدام هالنعمة بقتنزل عنها وجعل لكم السمع والأبصار طيب جبوا لي واحد أعمى يسمع وواحد مبصر اطرش اصم ايهما اقدر ممكن يتعلموا البصير ولا السميع سميع شوفوا اللي بيسمعوا وما بيشوفوا دكاتره جامعات والله انا بعرف منهم دكاتره جامعات كملوا دراسه وصاروا دكاتره اتش دي في الجامعة ها زين كلامه لا. عبد الادب العربي اول كان انا ما فخور فيه بس ولكن صحيح كمان ما ما كشك كشك الله يرحمه وعد ممكن الاعمى الذي يسمع يصل الى مراتب عاليه اما جيبولي لي واحد مبصر ما يسمع ووصل لي ما ما في ما فيك توصل له ما فيك تصل لي عقله ما فيك كيف ما... كي بده يسمع من هو صغير مولود كده كيف بده يسمع وغالبا الاصم نطقه ثقيل او ما يتكلم الاصم ما بيتكلمش ما بيتكلمش غالبا مش دايما بس غالبا 90% الاصم ما بيتكلمش يعني مسكين لذلك ما تعلمش. ب... ما فيش يصلح غير زكله فلذلك نعمة السمع اهم من نعمه البصر كذلك في النوم يا عمي انت تبيت إنما الحس الوحيد اللي يشغل هي السمع فإذا واحد صارخ ب... تنتبه على طول <تصفيق> يعني ما هي وسيلة الإيقاظ السمع وليس البصر صح انت تسمعني لبتفيل بس مم. ممكن التاتشك ماش الهز ما هز نعم لذلك اخترعوا إيش للمنبه المنبه الإطلاق هو اللي ما فلاش بيضوغي كده لطفئ إنما <تصفيق> <تصفيق> اخترعوا الساوند لحتى يسمى حتى تنتبه من نومك الذي هو يشبه الموت وبعدين يوم القيامة كيف يقوم الناس ونكبورهم أصلا كيف يموت الناس بالبصر والبالسماء في الصيحة يموتوا وفي الصيحة استيقظ قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون من نسمع تقوم الناس من قبورها تقوم الناس لرب العالمين نعمة السمع أظن أظن لا يوازيها نعمة جسدية في البدن يعني ما عم نحكي عن نعمة الإمام عن نعمة المحسوسة ما توازيها نعمة والله كل نعمة كل نعمة كل نعمة وأنت عد نعمة الله لا تحصوها وهل كل من فقد وهل كل من فقد نعمة السمع فقد نعمة الكلام لا بس معظم معظمهم عمليا في الواقع اللي مش اللي فقد اللي طرش لا <تصفيق> الاطرش, الاطرش المولود أطرش المولود أطرش المولود اطرش بيكون عادي ما بيتكلم غالبا غالب. يعني related ريليت اذا كان ذا خلق اذا خلق اطرش آه. آه. أما, إذا اما اذا طرش ترى طر لا هذا عادي زي طر على طرش في الكلام طبعا هو اللي بيتكلم عادي وبيشوف برضه حتى بيتكلم الأطرش الاطرش بالكلام و... بعيد. كما بيصير ضايرنا بس اللي إن إنسان طبيعي وعادي ثم جاءته مصيبة طرش ف... لا بدال يتكلم عادي هذا برضو ممكن برضو يؤثر برضو على عليه لأنه ما ما ما يدري إن صوته عالي إنه صوته عالي مزبوط. كذلك في الخبر لما ننزل كل واحد مي نتفنوا أول حرف هل هل تسمعون كلنا يدفل باسمه باسمه نعم الميت الأمور ولقد كلمهم النبي عليه الصلاة والسلام مشركين قريش صناديق قريش الذين قتلوا في في بدر ورماهم في القليل في البئر أخذ يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة الكرام يا رسول الله كيف تكلموا أجساد بلا روح قال ما أنتم بأسمع إلي منهم هما يصعون أكثر ولكن لا يجيبون ما بتكلمون الميت ما, ما بتكلمش نعم سلام هنا ما أدري بالضبط إيش العلة فيها ولكن قلنا أن الإنشاء والخلق والذرء والبرء كلهم بمعنى واحد براءكم وذراءكم وإنشاءكم وخلقكم وجعلكم هذه الخمس أفعال وردت في القرآن الكريم الخمس أفعال ولكن اختيار الإنشاء هنا له بلا شك قيمة بلاغية ربما تكون قيمتها أن السماء والبصر والقلوب تحتاج الى هندسة نوع من الانشاء مو بس خلق خلق كون فيكون طبعنا الفرق بين كلمة خلق وعنشاء خلق يقول لشيء ايه كن فيكون تلهم بي أنت قول بكاما وبيصير اما الانشاء فيها نوع من الانشاء اظهار الاتقان اظهار الهندسة اظهار النعمة كيف نعمة البصر كيف نعمة السمع خليك تتفكر أكتر فيها والله على الفرق بين الأنشاء هنا مناسبتها ولم يأتي فعل خلقه هنا والله واعظ وألا في آيات أخرى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة نعم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة قلنا هي القلوب وبالمناسبة في القرآن الكريم وهذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله أن مكان العقل أن يعقل الإنسان أين يعقل الإنسان بدماغه أم بقلبه يقول مكان العقل هو القلب وليس الدماغ في القرآن الكريم واضحة, واضحه وضوح الشمس لهم قلوب لا يفقهون بها وليست بفقه بقلب ولا بعقله قال لي ما مش هلا بقلبه مش بعقله مؤخرا مؤخرا لا سيرز واحد هنا مؤخرا السنه الماضيه واحد جاب لي ذكر لي ما جاب لي تقرير قرأه او راه بالتلفزيون احدث التقارير العلميه حول الامور هذه ان العقل في القلب وليس في الدماغ انما الدماغ اذا اراد ان يفكر شيء ياتيه الاوامر من القلب ينبض نبضات معينة فيجعل يدفع دم معين نحو جهة معينة من الدماغ فتفكر في قضية وأشياء مثل هذه نعم طبعا للـ للـ للأمانة يقول أن الإمام أبو حنيف يقول مكان العقل هو الدماغ إنما الإمام الشافعي يقول هو القلب والله تعالى أجل وأعلم قال لهم جعل لكم هذه النعم قليلا ما تشكروا سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى قال وان تشكروا يرضه لكم ايش مطلوب من الانسان ما يستطيع ان يشكر نعمه الله حق الشكر موافقون معي هل نستطيع ان نشكر الله على نعمائه حق شكره ما نستطيع ولكن الله يرضى من عباده ايش ان يشكر اي نوع من انواع الشكر الله يرضى يقبلون. وإن تشكروا يرضه لكم. إنما كفران النعمة الله ما يريدها. ولا يرضى لعباده الكفر. أن نكفر بنعمة لا الله ما طيب. أن نقوم بحق النعمة ما نستطيع. ولكن رضي الله عنها أن نقوم بشيء من الشكر. وهنا واضحة ما قليلا ما تشكره. تشكره ولو قليلا. اما تكفر هذه مشكله قال قليلا ما تشكر نسال الله ان يجعلنا من الشاكرين اوحى الله الى داود عليه السلام الى ولا منا سليمان عليه السلام ان لي ولوالديك الي المصير الله امر سليمان ان يشكر لماذا سليمان لان سليمان من بين الانبياء من بين الأنبياء المذكورين في القرآن من 25 نبي المذكورين في القرآن كان أكثر نبي عنده ملك حتى دع ربه بهذا قال له رب إيه لا لا قبل هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهب دع الله وهو نبي فالله سجب الدعاء هو دعاها سرعة والله أعطاه لذلك أكثر نبي ذكر في القرآن أنا ما نعرف اللي ما ذكر في القرآن ما ندري عنه أكثر نبي الله أعطاه ملكا وصلتوا على الإنس وعلى الجن وعلى الطير وعلى الحيوان ما حتى النمل صلتوا على كل حتى الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وشتدنا ملكه وأتنهوا الحكمة وفصل الخطار مش مثل الملوك اليوم وحكام اليوم يجبروته وطغيان وتفرعونية لا حكم وفصل الخطار الحكم وفصل الخطار لما تجبر سليمان برضو اللي اعتبر نفسه عيب ما بحب نذكره يعني برضو في <تصفيق> فلذلك إنه الله أوحى إلى سليمان قال سليمان أشكر نعمتي عليك كما جاء في القرآن أشكر نعمتي عليك وعلى أنا أشكر لي ولوالديك إلي المصير نحن. قال يا رب أنا أستطيع أشكر كل هالنعم اللي اعطيتني اياها ما أستطيع إذا استطعت أن أشكر فشكري هذا يحتاج إلى شكر آخر ترحت إلى هذا كثير ما أستطيع أشكر أشكر لو استطعت أن أشكر نعمتك التي انعمت عليك هذا الشكر يحتاج إلى شكر آخر فقال الله له أما وقد فهمت هذا فقد قبلناه منك شكرا فقد قبلناه منك شكرا فقد قبل الله منه هذا الفهم ان هو أن أكون شكرا فلذلك ما نستطيع أن نشكر الله حق شكره ولكن كل الذي نستطيع قليلا ما تشكر نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. شوف إلى الآن صار مرمن بالسورة نفسها فعل جعل وفعل خلق وفعل انشا وفعل ذرا في نفس السورة. قل هو الذي ذرأكم في الأرض الذرع مثل البذر كيف تبذر البذرة في الأرض والشتلة في الأرض؟ هذا الفرق بينه وبين الخلق ذراكم في الارض ما قال من الارض ولا قال على الارض كيف تبذر البذره في الارض في التراب والشكل تزرعها وتغرزها غرز قل هو الذي ذراكم اي خلقكم ونشركم في الارض واليه تحشرون اي اليه وحده تجمعون بعد هذا التفرق للحساب والجسد إذن ذرأكم في الأرض هنا يفهم منها معنى آخر ما هو عندما يموت الإنسان ويدفن في التراب ويتحلل بدنه في التراب فإنه يزرق في, في, في يرجع إلى الأصل ويعود ويندمج مع هذا التراب ويتفتت ويتحلل ويمشي في التراب قال والذي ذرأكم في الأرض بعدما تدفنوا داخل باطن الأرض وناسب التشتت والفناء هذا وإليه تحشر ومن الأرض تحشرون إلى الله عز وجل يجمعكم هذه الذرات والخلايا والعظام والدم يرجع مرة ثانية يجمعكم من الأرض وإليه تحشرون أي ترجعون كل هذه الايات ما عجبهم الكافر ولا اقتنعوا بها قالوا او يقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين على فرض انكم صادقين متى هذا الوعد هذه البعبع اللي عم تخوفنا فيه لهو اسو يوم القيامه هذا الوعد اللي عم تخوفنا فيه على فرض انكم صادقين انت بالله حيجي يوم القيامه فاقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين متى يتحقق هذا الوعد بالحشر يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ويقولون لك في حزفنا ويقول الكافرون ويقولون لك يا محمد صلى الله عليه وسلم متى هذا الوعد ايها المؤمنون ان كنتم صادقين فيما تدعون قل يا محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المنكرون البعث بعد الموت انما العلم عند الله انتم حجيه الحط الطريقة ولا يتحدوني يعني ولا حتسدوا حتى اخبركم هي القضية مش احنا ولا انتوا اصلا وما ادري ما يفعلوا بي ولا بكم يعني القضية مش عباطة يعني قل انما العلم عند الله العلم بوقت قيام الساعة اختص الله به نفسه اختص الله به نفسه وانما انا نذير مبين كل مهمتي انا نذير مبين ما هيك جساء ايش ليس لك من الأمر شيء وإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين يعني أنا نذير ورسول لكم اخوفكم عقبة كفركم وأبين لكم ما أمرني الله ببيانه غاية البيان وضح لكم ببيان فأنا نذير واضح مبين واضح فلما راوه زلفى سيئه وجوه الذين كفر وقيل هذا الذي كنتم به تدعون لما راى الكفار عذاب الله قريبا منهم وعاينوه ما معنى زلفى قرب يعني ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى يعني القربه والواصل والوصول فلما رأوه أي الكفار لما رأوا العذاب الضمير هنا يعود إلى العذاب والوعيد والتهديد والنذير لما رأوه قريبا منهم وعاينوه سيئت وجوه الذين كفروا أي ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قيل لهم توبيخا هذا الذي كنتم تطلبون تعجيله في الدنيا وقد يعني تعجل الكفار العذاب في في العهد المكي ومتى رأوه في العهد المدني أول ما رأوه في ماركة بدر لما رأوه قريبا منهم رأوه في ماركة بدر وعمر رضي الله عنه كان يقرأ قول الله تعالى من سورة القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبور كان نقول اي جمع هذا احنا اصلا المؤمنين قليل وبالسرقة عم يؤمنوا ويسلموا والنبي عليه السلام علمهم في دار ابناء الارقم الى اخنة اي جمع هذا واي هزيمة واي دبور في في بدر لما رأيهم يولون تذكر قول الله تعالى وأصبح يرددها بصوت عليه سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر الآن فهمتها لا شفتها بعيني لذلك الله هددهم لأنهم كانوا يتحدون القرآن ويتحدون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا متى هذا الوعد يكفر؟ فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفر وقيل هذا الذي كنتم به تدعون اي تطلبون وتتعجلون وقوعه قل ارايتم من أهلك يا الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الكفار أخبروني إن أمات الله ومن معي من المؤمنين كما تتمنون أو رحمنا فأخر آجالنا وعافانا من عذابه فمن هذا الذي يحميكم ويمنعكم من عذاب أليم موجة هي القضية صارت أحنى هي القضية صارت بقاء النبي عليه السلام أو موته بقاء المؤمنين أو موتهم انتصار المسلمين أو, أو موتهم يعني لا تنظروا إلى هذا المنظار يا من نوجه إليكم الدعوة إلى الله عز وجل ونوجه إليكم هذه الرحمة المهداة للبشر جمعاء لا تنظروا الينا انظروا الى انفسكم اهملونا ريغاردليس لا لا تنظروا الينا سواء رحمنا الله او اهلكنا الله انتم ما انتم عليه الان اذا متتم على ما انتم عليه الان سيكون لكم عذاب الهل ما احد يجيركم من عذاب الهل ما احد ينص... ينجيكم من عذاب الهل قل ارايتم من اهلكن يالله هو من معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من لن ترحموه، لو متنا جميعا أو رحمنا جميعا العذاب سيأتيكم يوم القيام انظروا إلى أنفسكم وارحموا أنفسكم قل هو الرحمن يا من نبي وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل يا محمد صلى الله عليه وسلم الله هو الرحمن صدقنا به وأطعناه وعليه وحده اعتمادنا في كل أمورنا فستعلمون أيها الكافرون إذا نزل العذاب أي الفريقين منا ومنكم في ذهاب بعيد عن الحق في ضلال في, في منأة بعيد عن الحق فستعلمون أي الفريقين نحن أم أنتم في عذاب أليم أو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين كذلك قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين أخبروني إن صار ماؤكم الذي تشربون منه خصوصا أي ماء أعظم ماء في مكة ماهو زمزم ذاهبا في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة ما معنى هو اصلا كلمة الغور هو الحفرة في الأرض إذا أصبح ماءكم في باطن الأرض لا تستطيعون تصلون إليه فمن غير الله يجيئكم بماء جار على وجه الأرض ظاهر للعيون ماء معين ما هو ماء المعين الذي يجري فوق الأرض هذا المعين المية إذا طلعت من البير ما اسمها معين لأن موجودة في باطن الأرض في حفرة بدك تنزل الدلو والسطل لتطلع الماء منها أما الماء الذي يخرج على ظاهر الأرض وسمى ماء معين العين لما حتى يسمونه عين أحنا. معين وعين نفس الاشتقاق. فمن يأتيكم بماء معين يسن أن نقول الله رب العالمين الله رب العالمين هو الذي يأتي بالماء المعين وهكذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الملك. إذا في أسئلة في ملاحظات في قبل أن نبدأ بسورة القلم من في نصف ساعة أو زارتم عن نحكي موضوع ثاني أو كله <ترجمة> خير ما عليه يعني مللتم من التفسير <تصفيق> لا ما بأس غريب ولا ندرك <تصفيق> اعتمان ما فكر فيك في تتفاصل الصورة كلها نتفاصلت كلها اعتمان ما تكون الزمن كافي تتفاصل الصورة كلها ولا كافي <تصفيق> <تصفيق> السورة كلا لا ما بيفيد القلم لا <تصفيق> في دلالات النبوة عشي. دلالات قبل الرسول عليه الصلاة والسلام دلالات النبوة يعني كانت أهي مثلا دلالات النبوة ولا كبير يعني <تصفيق> لا دلالات النبوة في اشياء كثيرة كان كذا فيها يساعم بسلع لعقار. طلعت فيلو أرد. في هذا الموضوع يعني. كان أذكر أيام الهند الهند يعني في طريقة أحمدية. كنت أذكر في أسفار والأسفار دي ابتدت تتحول تتفسر تفسر بطريقة عربية يعني اللغة العربيه هل في كد دلالات معينة مثلاً؟ اذا قصت بالدلالات الكونية ولا الدلالات الكتب؟ في الكونية. أمم. دلالات كتب معروفة ال التوراة بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الانجيل بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قيل بعض الكتب اللي الحكمة موجودة من الصين والهند كذلك سمعت لأنه ذكرت كذلك بشرات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أن مدللت كوني أشهرها كانت حادثة الفيل حادثة الفيل حادثة مهمة جدا لأنه حدثت في في زمن كان في إمبراطوريات دخام فارس الروم الأقباط الأحباش وكلهم هدوا وين حول مكة حول الجزيرة العربيه صح؟ حوطين الجزيرة عربية من كل جهة فارس من الشرق الروم من الشمال الر الاقباط من الشمال الغرب الاحباش من الجنوب الغرب وحتى الجنوب في في اليمن لانه كانت اليمن تحت الحكم الحبشي ابره فكان الجزيره العربيه بالفعل جزيره محاطه من قبل الامبراطوريات والحضارات والمدنيات حولها ونحن من هذه الحضارات التي لها علاقة بالأقباط وبالروم لما النصارى كل نصارى مملكة الحبشة نصارى ومملكة الأقباط نصارى ومملكة الروم نصارى فكان على علاقة قوية ومعرفة تامة والفرس أعداءهم فيكونوا على اطلاع دائما مش عم يصير بالمنطقة ما يعرف اليوم بحرب التجسس لازم يكون معروف دائما فحادثة الفيل كان حدث عالمي مش لوكر كان عالمي لانه قامت بها امبراطوريه الحبشة واخبارهم انتشرت في الامبراطوريه الفارسية والرومانية والقبطية يقول العالم القوي والمتحضر في ذلك الوقت فهذا لفت انتباه الناس انه هذه المنطقة محمية أن هذه المنطقة مقدسة، فأي دعوة تخرج منها ينبغي تعتبر تكون محل اعتبار، كان سدرها مش قضية عرب وعرات وحفاء ورعاة الشاء لا قضية قضية، هذه كان من أكبر القضايا التي لفتت أنظار العالم كارهاص من ارهاصات النجوم. أضف إلى أنه مولد النبي عليه الصلاة والسلام روات روات روايات يعني في قضية المولد نفسه إيش حصل والناس يقول مولد مع تأرّهاس لأن الناس زمان تعرف حاجة تولد النبي ما تعرف حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام مولد في عام 571 للميلاد تقريبا عشرين أو أربعة أو اثنين وعشرين أبريل في أبريل في هذا الوقت تقريباً حددوه في في وسط الربيع في الربيع يعني إذا لمن أراد أن يعرف بالهجر بالميلادي سنة 571 مائة وهو ما ما يعرف في يعني التاسع من شهر ربيع الأول التاسع من شهر ربيع الأول وهو بالاتفاق يوم الاثنين كان يوم الاثنين مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وروي ان لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم سقطت 14 شرفه من ايوان كسرى 14 شرفه سقطت من ايوان كسرى لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ونار المجوس التي كانوا يعبدونها ما كانت تطفئ لا ليل ولا نهار، لا صيف ولا شتاء، خمدت النار، انطفأت النار التي كان عبدها المجوس، وهناك بحيرة ساوى انهدمت الكنائس حول هذه البحيرة، روى ذلك البيهقي، البيهقي رحمه الله. رواه في كتاب الحديث في كتابه نعم وغاضت غاضت ما غاضت يعني انتهت المايه فيها فحدث يعني اشياء كانت ارهصات ودلائل قوية على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو على ظهور شيء اصلا اصلا يعني هذه دائما نذكرها هذه القضية اليهود هل تعلمون أنهم سكنوا يثرب قبل الأوس والخزرج الأوس والخزرج قبيلتان يمنيتان هاجروا والله تعالى أعلن بعد سد مأرب لما الله عز وجل أرسل عليهم سيل العرم كل السكان الذين كانوا يسكنون حول ضفتي النهر هاجروا تركوا وهاجروا منهم ما وصل إلى الشام ومنهم من دخل إلى أعماق الجزيرة العربية ومنهم قبيلتان الأوسل والغجرة جاءوا إلى يثرب فوجدوا فيها اليهود فسكنوا معهم ومشل قبيلة منذ جد على مكة والله هو خزاعة؟ لا جورهام منه من قديم، هنا نحكي لك قديم عليك. قديم قديم جدا. أصله من من اليمن نعم، قديم جدا. عم نحكي قبل ال... قبل ال قبل المولد النبي عيسى نتكلم عن إرهاصات، عن حدثت قبل النبي عيسى. فاليهود لما قرأوا في كتبهم عن ظهور النبي آخر الزمان قرأوا مواصفات المدينة التي يظهر فيها النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوها أنها أرض سبخه السبخه هي الشديد المنوحة أدمى في حرارة الملح من أرض المي تتبخر بيطلع الملح على وش الأرض ذات نخل بين لابتين هذه من أهم مواصفات المدينة التي يعني يكون موطن للنبي عليه الصلاة والسلام ذات نخل آه؟ معروفة نشرحها حولها معروفة أما اللابتين <تصفيق> قيل الجبلان جبل في شمال مدينة هو أحد وجبل في جنوبها اسمه عير مش عير العير هي الجمال أما العير اسمه عير وقيل هي الحرة الحرة هي أرض صخرية ما تستطيع الخيول تمشي عليها أو تحارب عليها أرض صخرية احنا شفناها مرتفعة على الأرض ممكن مترين متر بس كلها صخور بركانية على الأرض فشمال شرق المدينة وشمال غرب المدينة محمية بحرتين فقيل هي اللابتان بسيط هذه المواصفات انتشر اليهود في الجزيرة العربية يبحثون عن مدينة فيها هذه المواصفات الثلاث سبيخة ذات نخل بين لابتين مكة فور شور نعت لأن أرض مش مستويه كلها جبال ما فيها نخل كثير وليست سبيخة مكة مدهة ولا فكروا فيها أبدا لذلك أتهم الله من حيث لم يحتسبوا <تصفيق> ما اتوقع ابدا بكاء لا نعم راحوا الى المدينه وجدوا فيها نفس المواصفات راحوا لتيماء وجدوا فيها نفس المواصفات راحوا لخيبر وجدوا فيها نفس المواصفات راحوا لهجر وجدوا فيها نفس المواصفات فايش صار سووا راحوا في الاربع سكنوا في الاربع راحوا بخيبر سكنوا فيها يهود خيبر قال عن يهود مثل امتحر فيها وراحوا لتيماء سكنوا فيها وراحوا لهجر سكنوا فيها وراحوا للمدينة سكنوا الواحد هين واحد تهرون كوهن من هدون وين حتروح؟ حتطلع بس ايش اللي يظنوا هما انه حيكون من ولد إسحاق مش من ولد إسماعيل فقالوا وين ما رحنا؟ حيطلع مننا حيتولد مننا وحتكون هذه مهاجر النبي صلى الله دولته ستكون هنا وهذا دليل على وجود الرسول عسى الصلاه في كتبهم سو ان هجره اليهود كلها الى الجزيره العربيه كلها ارهاص من ارهاصات النبوة فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فرحت الله على الكافرين حتى ابوها الصفيه رضي الله تعالى عنها وعمها، كانوا من, من علماء اليهود لما راحوا وشفوا قالوا له عمها كان أعلى من أبوها قال له أهو بعد بعدما شفته وسمعت منه تظن هو نفسه النبي؟ قال هو هو؟ قال هو هو؟ قال له أبوها أهتم ما العمل؟ قال والله ما نزداد له إلا بغضا ومعانده ليه؟ من قال هو هو تروح آمن فيه كيف يطلع من نسل إسماعيل من العرب هدول الجربالين الحفاه العراط رعاء الشاء اللي ما كان لهم وزن ولا قيمة تتكلم على دولة فارس تتكلم على امبراطوريه الروم على ملك الأقباط على المملكة الحبشية يقولي. ناس أصلاً بيأكلوا بعضهم بيأكلوا بعضهم بيغزوا بعضهم وبيسبوا بعضهم مثل ما وصف شعفر كنا أمة يأكل القوي مننا الضعيف ونسبي بعض ونأكل الميتة ونأكل الفراحش أمة ما كان لها وزن في الميزان الدولي أبداً والأسف اليوم ليس لها وزن في الميزان التاريخ ويعيده نفسه ولكن بل مع مع فارق كبير أمة قبل أن تهتدي بهدي الإسلام ممكن معزورة أو ما نقيم لها وزن أن تكون مهملة ومهمشة دوليا أو في ميزان الأمم لماذا؟ ما في قيم ما في دين ما في علاقات يأكلون بعض، يغزون بعض، طيب بس اليوم عذرهم قديم والله ما كانت أمة تسمى أهل الفترة أهل الفترة والرب نعبد الرب القرآن على على فترتين من الرسل فوق الخمسمائة سنة ما في كافي رسول بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى ستمائة سنة ستمائة سنة بين النبوتين، سئة مائة سنة طيب ممكن يكون لهم عذر بس اليوم ما هو ما عذرونا نحن اليوم العرب والمسلمين ألا يكون لنا موقع مرموق دولي وعندنا من العلم ومن الإيمان ومن الفخار ومن الثروات الهائلة والعقول النيرة ليش ما يكون لنا وزر؟ ليش لماذا لماذا ما يكون لنا عذر زراعة لو زرعت السودان و... و... و... و... ومصر بس بس بس بس بطعم العالم الإسلامي كله من ش... الإسلامي مش العربي من شرقه إلى غير توافقون معي؟ بس, بس بس السودان ومصر بس مني لو ما في بالبلاد العربية إلا السعودية والعراق فيها بترول وبس ما بكفي العالم العربي والإسلامي ما بدي قول العالم كله الإسلامي من أندونيسيا إلى موريتانيا هل لو العالم العربي بيعقوله والاسلامي والإسلامي قملا أبو القملا <تصفيق> النووية ايش اسمه هذا الباكستاني حتى في الهند مسلم هل تعلمون أنه أبو القملا النوويه الهندي الهن. مسلم تعرفون في الهند مسلم في مصر أتلوه <ها؟ تصفيق> اللي في مصر أتلوه <تصفيق> في إيران كان في فرنسا زياره أتلوه عد مصر دتش فيها عقول العراق كان فيه عقول شو لك عد عد ما بدي مثال اللي ما ذكرته ما يزعل مني بس عد دتش فيها عقول انا عم علينا بالعلم انا, عمالين. أنا عمالين. هو محمد البرادي يا ما معمول هو مؤمن ممؤمن. ما بتكلم الامام تكلم على العقل وال... والعلم محمد البرادي بجهده بعلمه وصل رئيس مش لانه في وظيفه وز... ها بعلمه الباز بسانه ناسا مصري الباز بالفضائي بالفضاء عد هون في أمريكا بس أه. أهاش أشهر أطباء قلب أشهر أطباء جراحة عصراب أشهر عد كله عرب مسلمين هون نعم ما تحصى ونكون خلف الأمم أنا هذا السؤال ليس له جواب عنه احنا قلنا الأسبوع الفتحة التقوى التقوى التقوى ما في معيار بهذه؟ آه، غشفة. على هذه الأسباب. ما بدنا نذكر الأسباب. معيار بهذه. أنا أقول لكم شيء. وقول الشيخ طارق. صدقون يا جماعة. نبي هذا رأي ولا ألزم به أحدا ولا ألزم به أحدا. الإسلام. الإسلام إن لم يأخذه المسلمون كما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح المسلم الفرق الناجية لما سئل ابن عثمان قال ما هي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي بالله عليكم هل إسلام الصحابة كان في جماعات هل عمر كان عنده جروب وأبو بكر عنده جروب وعلي عنده جروب جروب علي طلع بعد ما مات علي رضي الله عنه جروب عثمان بعد ما عثمان إلى الاسلام اذا قزم الى جماعات ما فيش خير الاسلام لكل الناس لك ولبنتك والابنك والجاره والعمك واللي القريب والبعيد ما فيش اسلام لي واسلام لكم الاسلام للكل الاسلام قال الله قال رسوله مش قال زعيم الحزب او او رئيس ال التنظيم الفلاني هذا هو الإسلام. مش ها؟ مش العام. ما ما بن ما بندخل في تفاصيل. هكذا عندما يكون الإسلام للجميع، ورد حديث صحيح صحيح بفي بني إسرائيل. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا. جاء جيران واحد كان مزدهم مقيم على معاصي، واحد كان مطيعاً. يا الله 24 ساعه ما دام واقف ومستيقظ هو يعي كل يا فلان اتق الله يا فلان كف عن المعاصي قول ان شاء الله عندما يهدينا ان شاء الله يقول ان شاء الله مرة هذا التقي النقي الطاهر العلم غدر قال له كيف ما منبهك ما بدك انت انت والله ستدخل النار ها بدأ يتعدى حدود الله هل انت اطلعت الغيب انه سيدخل النار ولا صرت بعبادتك صرت عن يمين العرش وصرت بمصاف الملائكة كيف تجرؤ على الله فأماتهم الله في نفس اليوم وأدخل العاصي الجنة وأدخل العابد النار لماذا؟ لأنه تدخل في أمر من أمر الله ليس لك ليس لك ليس لك أن تقول أنت فات عن النار وانت فات على الجنة هو النبي عليه السلام والسلام عليك الحساب البلاغ بس بلغناك ليس لك من الأمر الشاهد إنك لا تهدي من ولكن الله يهدي من يشاء ليس لك من الأمر الشاهد أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالم وعليك البلاغ وعلينا الحساب الحساب على الله ماذا تدخل دخل الناس جنة ودخل الناس النار وفي كتاب بالأول طلعوا على أظن واحد من المرشدين بس كتاب جميل اسمه دعاة لا قضاة نحن ندعونا لا نقاضيهم دخل الجنة ودخلنا أما في ناس لا يا بتمشي كده او انت فات عناحي من حطك وما أرسلناك عليهم حفيظا انت ادي وامشي وصدقني صدقوني يا جماعة تفزر البذرة بتفرخ بعد سنة شفت اللي تزرعوه انتو لنا فيه عبرة البقدونس زرعه بعد أسبوع بيطلع الجوز زرعه بعد سنتين ثلاثة لا يطلع نطلع من الأرض، والنخل عشر سنوات، ها، وشجرة الزيتون بده سنين عدد حتى تطلع تطلع زرعه، قالوا زرعوا فأكلنا نزرعوا فيأكلون وهكذا ما ينبغي للإنسان أن يحصر الإسلام في جماعة، أن يحصر إس الإسلام في مذهب. أن يحصر الإسلام في مركز كلها مساجد الله والعباد عباد الله والدين دين الله لا تحذروه لا تمنعوه لا تحصروه مثل ما قال الأعرابي اللي بال في المسجد لما هاج عليه الصحابة قال تركوه خلص بوره تركوه بوره لا تزرموه بصير ما هو حصر بول يعني مرض هذا حصر البول بصير حتى النبي أشفق قال تركوه يكمل يا قد راحته وكل قضية رأس مالها أهريقوا عليه دلوا أو ذنوبا مما صبوا عليه الماء بيطهر فلما شاف هذا الأمر قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أنا أحدا قال لا يا أعرابي لقد حضرت واسعا حضرت الضيغة رحمة الله واسعة ما تحصروها أقول لكم دين الله واسع ورحمة الله واسعة وعفو الله واسع ولطف الله واسع لا تحصر الدين في مذهب في جماعة في مركز في أبدا لا تسعبوها والله تعالى على ما دمنا متفرقين متشرزمين النصر يكون تأخير لذلك قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم قل هو من عندي أنفسكم نقول لماذا نحن خلف الأمم هو من عندي أنفسكم ولي عزب الله نسأل الله عز وجل العفو والعفية والمعافاة التامة في الدنيا والآخرة. أي رأيك يا شيخ عبد الزهر؟ تعال أدي بدل ويك. التقوى. نعم لابد. في الآية معنا كلهم في يوم القيامة وكلنا نعدهم من العشرة. تفضلنا وقالوا ما لنا لا لا نرى رجالا كنا نعبدوهم من الأشرار ابت ابتخذناهم سخرين أمزاقت عنهم الأبصار هذا يوم القيامة في ناس ترى أمور في الدنيا ناس في الدنيا يقول لك هذا من أهل النار لما فاتوا على النار هم ولا يزبلون فالوينهم مش معامل ليش أمزاقت عنهم الأبصار والله تعالى على ما أول ما أنا يتبدل زين في في وسطه ولا إيش يعني رب الطرف عنهم ودخلوهم الجنة في وصف الجنة هي الوصف الشفاعة في شفاعات في الجنة بلا شك نسأل الله أن يجملنا الله بشفاعة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن هذه قد يستدل بها على ما نقول أنه على الحديث الذي ذكرناه أنه قال الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر له من هذا اللي يقسم واللي يجزم واللي بيوضع نفسه في مقام أن يقبل التوبة من عباده ويدخل الجنة والنار من هذا؟ يتألى علي أغفر لي لعبدي فلاد فقد غفرت له وأدخلت جنة وأدخلت النار من يجزب الله لذلك الإنسان هذا الحديث فيه فائدة أخرى غير الذي نتكلم فيه أن الإنسان لا يختر أبدا بعلمه ولا بطاع بعبادته لا تأمن مكر الله أبنى. ولا تقول أنا اجي المسجد كل يوم وأنا أصلي كل الأوقات وأنا أقرأ في اليوم مدري كم جزء وأنا اعوذ بالله بس تقول هذا الأسئلة بدأ, بدأ ينزل بالعد العكس نعم يعني دائما الإنسان يعني يشفق من عذاب الله ويشفق من مكر الله ويخاف من هذا الأمر ودائما الآية تقول ماذولا من الشيطان الرجيم الذين أتوا ما أتوا وقلوبهم موجلة يعني يفعلون الطاعات وخايفين أن الله ما يقبلها منهم فكيف اللي ب بي اللي بيقدم لك إرشين وبيقول لك ها أنا عملت لك أو اللي بيصلي ركعتين قدام الناس مثلا وانا بصلي التراويح ها, ها لنفسه. تمن على الناس فينا بس تمن على رب العباد في ناس هكذا طبعا تمن على الله وعلى المؤمنين أنها تنفق أو تمن على الله أنها بيجي بصلي الظهر ولا بيصلي الصبح ولا بيصلي التراويح يا أخي هذا أجرك على الله إنما الله وصف المؤمنين أنهم يأتون ما أتم سواء الصدقات أو العبادات أو الطاعات وقلوبهم وجل خايفة لأنهم إلى ربهم راجعون خايفين من ربنا عز وليه من قيامة حسب ما يقبلها منهم هكذا المؤمن هكذا التقي النقي هكذا يفعل واش يقول أنا وانا وانا وشيرت وحطيت نسأل الله العفو نعم اليوم. نعم سؤال مهم هذا كتير مهم وبيهمني كتير انا شخصيا. فعدوا سؤالوا العلاقة بين يهود اليوم ويهود الامس سؤال كتير مهم ممكن من ثلاث سنين او اربع سنين او اكثر بعد اليوم المشؤوم اللي صار اللي تيمبل في سرعيل هذا يعني رحت منهم ثلاث مرات عمت محاضرات محاضرات محاضرات, محاضرات, محاضرات محاضرات محاضرات واحدة منهم محاضرات تانية تركنا مجال الاسئله في امرأة سألت قالت انه ما في جنة وما في نار ما في اخر اصلا تقول انت يهودية؟ تلقى اجدادة كان يدعوا ويزعموا ويحاربوا الناس كله ان لهم الجنة واحدة انت اليوم بتقول لي ما في جنة وما في ما... انت وش يهودية كان معي عمر سليمان تسمعون تعرفوا بعضهم وخيزن يسكت اليوم بيقتلونا جوا سكوت بتقولوا انتم مش يهود في عقر دارهم فبالفعل هذا سؤال مهم. فقلت لك كيف يعني عندكم ادلة قال مرة استدلت هي قال مرة في رباي ماتت امه وعنده زميل بريست خوري راح شارك بالدفن بالعذاب